بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين ويل للمطاففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون الذين إذا اكتالوا على الناس وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ أَلَا يظُنُّ أولئك أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ أَلَا يظُنُّ عظيم ليوم النظيم، ليوم النظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم يقوم الناس لرب العالمين، كلا إن كتاب الفجار لفي سجر كلا كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْكُبْرَىٰ يُنذِرُ وَمَا أَذَرَاكَ مَا سِجِّين كِتَابٌ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ أَلَمْ وَمَا يكذب بِهِ وما يكذب به إلا كل زوت من أفين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم ربهم يومئذ لمحذوبون. ربهم يومئذ لمحزوهون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون مَنْ خَوَّدَ وَجْهَكَ نَظَرْتُ فَتَكَلَّمُ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ مَا أَدْرَاكَ مَا يْلِيُون كِتَابٌ مَوْقُوم مَا أَدْرَاكَ مَا يْلِيُون كِتَابٌ مَوْقُوم يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ يَشْهَدُهُ المطلعون إِنَّ الْأَزْوَارَ لَفِي نَعِيمٍ إِنَّ الْأَزْوَارَ لَفِي نَعِيمٍ عَلَى الْأَرَائِكِ يَوْمٍ في تعرف في وجوههم نظرة نعيم تعرف في وجوههم نظرة نعيم يسقون من رحيق مخطوب ختامه مسك يسقون من رحيق في وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وفي ذلك فلتنافس المتنافسون ومزاجه من تسميم ومزاجه من يشره بها المقررون. عَلَيْنَهُ يَشْرَهُ بِهَا الْمُقْرَرُونَ إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا من الَّذِينَ آمنوا وَإِذَا مَرُو بِهِمْ يَتْغَامَزُونَ وَإِذَا مَرُو بِهِمْ يَتْغَامَزُونَ وَإِذَا قَلَبُوا إلَى أَهْلِهِمْ قَلَبُ فَكِينَ وَإِذَا قَلَبُ وَإِذَا رَأَوْهُ قَالُوا فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرض فالسوّب الكفار ما كانوا يفعلون فالسوّب